الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن ت ك ل م في الدرس الماضي على الماء النجف وهو القسم الثالث من أ ق س ا م النيار وقلت إ ن الماء يتنجف إ ذ ا كان قليلا بمجرد ملاقاته ل ل ن ج ا ف ة تغيرت أ و ص ا ف ه أ و لم تتغير و أ م ا إ ذ ا كان كثيرا ونزلت به ا ل ن ج ا ة ف إ ن ه لا يتنجس إ ل ا إ ذ ا تغيرت احدى اوصافه ا ل ث ل ا ث ة اللون أ و الطعم أ و الريح وقلت إ ن ضابط ا ل ق ل ة والكثره هو القلتان ف إ ذ ا كان أ ق ل من قلتين فهو قليل و إ ذ ا بلغ قلتين أ و زاد عليهما فهو كثير لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء بلغ قلتيني لم يحمل خبثه وقلنا بعد ذلك ان ع ل ة التنجس في الكثير هي التغير والحكم يدور مع علته وجودا وعدما اذا وجدت ا ل ع ل ة و ج د الحكم واذا ع د م ت ا ل ع ل ة ينعدم حكمه وبناء على ذلك لو زال ت ت غ ي ر من الماء الكثير وقعت به ن ج ا س ة فتغير فحكمنا عليه بالتنجس ثم زالت نجاسته اما انها زالت تلقائيا بدون أ ن يضاف شيء إ ل ى الماء أ و زالت ب إ ض ا ف ة ماء إ ل ي ه عند ذلك نحكم عليه ب أ ن ه طهور ل أ ن ا ل ع ل ة التي أ د ت إ ل ى التنجيس قد زالت ف إ ذ ا زالت ا ل ع ل ة زال الحكم ت ع ص ي ر العنب إ ذ ا غلا و اشتد و قذف بالزبد و صار مسكرا صار خمرا و صار محرما ف إ ذ ا زال اذكاره و ق ر ب إ ل ى خل يعود طاهرا فزال الحكم بمجرد ز واما ل العلة و أ إ ذ ا زال التغير بمسك يضاف إ ل ى الماء فيغطي على رائحته أ و بزعفران يضاف إ ل ي ه فيغطي على لونه أ و بتراب أ و جص يطرحان فيه فعند ذلك لا أ ح ك م عليه ب أ ن ه صار ط ا ه ر ة بل يبقى على نجاسته في احتمال أ ن تكون ا ل ص ف ة التي أ د ت إ ل ى ا ل ن ج ا س ة ق د ا س ت ث ر ت ولم ت ز ل وبعد ذلك تكلمنا على ما يستثنى من النجاسات فقلنا ليس كل ما يقع في الماء من ا ل ن ج ا س ة يؤدي إ ل ى تنجيس الماء بل هناك مستثنيات من هذه المستثنيات دم الماء وماتت علما فإنها تنجيس هذه لها فيه إذا البيتة التي لا القليل لا يتيل إذا وقعت في الماء القليل وماتت فيه فإنها لا ب أ ن حينما تموت فيه تصير ن ج س ة و ا ل ع ل ة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره إ ذ ا وقع الذباب في شراب أ ح د ك م فليغمسه ثم لينزعه ف إ ن في أ ح د جناحيه داء وفي ا ل آ خ ر شفاء زاد أ ب و داود و إ ن ه يتقي بجناحه الذي فيه داء وعلقنا على هذا الحديث هذا بما يتناسب مع الموضوع وقلت إ ن غمس الذباب في الاناء ي ؤ د ي إ ل ى موته غالبا فلو كان موته في الماء يؤدي إ ل ى ت ن ج س الماء لما استفدنا شيئا من غمسه ولو امرنا ب إ ر ا ق ة الماء ولذلك قال الفقراء إ ن هذا مما يستثنى من الميتات من النجاسات التي تنزل في الماء ومع ذلك لا تؤدي إ ل ى تنجسه هذا إذا كان قليلا أ م ا إ ذ ا كان كثيرا فشيء طبيعي أ ن ه ا ما تنجزه ل أ ن ا ل ذ ب ا ب ة ا ل و ا ح د ة ما تغير أ و ص ا ف قلتين من الماء لكن لو نزل فيها ذباب كثيره هذا سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل ف إ ذ ا الماء القليل إ ذ ا نزلت فيه ا ل ن ج ا س ة يتنجس بمجرد ملاقاته ل ل ن ج ا س ة ويستثنى الحشرات التي لا دم لها يزيد عند قطع عضو من أ ع ض ا ئ ه ا إ ذ ا شققنا بطنها او قطعنا يدها او قطعنا رجلها او قطعناها نصفين لا نجد لها دما يسيل بالعين ا ل م ج ر د ة ما نجد لها د م ما نرى هذه اذا وقعت في الماء قاسوها على الذباب قالوا يقاس شق الذباب الحشرات الذباب مما لا دم لها عضوا اعضائها على كل في يسير معنى عند حشرة من دم من ويعبر الفقهاء عن هذا بقولهم ما لا نفس لو س ا ئ ل ة ليس مرادهم بالنفس الروح الروح لا ت س ي ل ا ب ا ل د ب ا ب ولا في غيره مرادهم بالنفس أ ي الدم ما لا دم لها يزيل عند شق عضو من أ ع ض ا ئ ه ا وعبروا عن الدم بالنفس قال ا ل إ م ا م الغزالي في فتاويه فلو في سيل الدرى الحشرة شككنا نعرف دمها ما نعرف يا تسيلا هذه الحشرة التي وقعت في الماء هل هي مما له دم يسيء او ليست من هذا القبيل حتى نعرف هل ت ن ج ت الماء او لم يتنجس قال الامام الغزالي في فتاويل فلو شككنا في سيل دمها امتحينا ب ج ن ت ه ا ن أ ت ي الى ح ش ر ة من الحشرات ا ل م م ا ث ل ة لا من ج ن ت ه ا ونقطع رضوا من اعضائها او نقطعها الى قطعتين ف إ ذ ا وجدنا لها بالعين المجردة في غير العين ا ل م ج ر د ة ب و ا س ط ة المنظار المكبر للمجهر ا ل إ ل ك ت ر و ن ي نستطيع أ ن نرى سيلان م ا د ة من جسدها لكن هذا بالعين ا ل م ج ر د ة ما يرى ف إ ذ ا ر أ ي ن ا في ح ش ر ة م ج ا ن س ة لها بعد قطعها إ ل ى قطعتين إذا وإذا وجدنا لها دما حكمنا على الماء بالتنجد لها دما نجد ألحقناها يسيل على لم يسيل بالذباب و قال ن بأنه الامام ينجس ا م ء قال ا ل إ ابو الطيب الطبري, رحمه الله تعالى وأبو الطيب الطبري من قبال اصحاب ب ن ا أ الوجوه في المذهب وهو من أ و ا خ ر أ ص ح الوجوه ب ا رحمه الله ت عندنا ا وأصحاب الوجوه ل ى ع في المذهب ت ف ا و ت و ن بعضهم وتعتبر المذهب كل كلامه وجه وجه كل كلمة تجد كل كل يقول أو في、المذهب. وخليلا ما يرجح بين أ ق و ا ل ا ل أ ص ح ا ب بعض أ ص ح ا ب ن ا أ ص ح ا ب الوجوه له وجوه ك ث ي ر ة في المذهب ولكن كثير من كلامه ترجيح بين أ و ج ه ا ل أ ص ح ا ب فالقاضي أ ب و الطيب ا ل ط ب ر رحمه الله تعالى من م ت أ خ ر ي أ ص ح ا ب ن ا أ ص ح ا ب الوجوه وهو شيخ إ م ا م الشيرازي وعاش م ئ ة وسنتين ومع هذا ما نسي ك ل م ة ولا ضيع واجباً وكان ا ا ج ب و يشهد المواكب في قصر ا ل خ ل ا ف ة وهو على هذه السن ا ل ك ب ي ر ة رحمه الله تعالى وله ت ع ل ي ق ة ك ب ي ر ة م ش ه و ر ة على مختصر ا ل إ م ا م ا ل م ز ن ي قال ض ابو الطيب الصبري كانت مما يقول دمها ما ي س ي ل د م ه ا لا ه ح ك م ما ي س ي ل د م ه ا إ ذ ا نحن ما ي ه م ن ا ل ح ا ل ة ا ل ر ا ه ن ة التي ي ع ي ش في ه ا حيوان ف إ ذ ا كان م ما ي س ي ل دموها ك ن ه لا د م ا في ه ب أ ن ن ز ف د م ه لم يبقى في ه د م ا لا ما في ه دم يشبه الزباب قال و ل كنا ن ن ل ح ق ه بياخري او لاو د م ي س ي ل و بناء على ذلك ن ح ك م ع ل ي ه ب أ ن ه ما م ي س ي ل د م ه أ و في هدم ا لكنه لا يسير لصغارها ولو كبر حجمها لسال دمها قال هذا نلحقه بما يسير دمه ف إ ذ ا نزل في الماء أ و المائه ف إ ن ه ي ن ج س وهذا كله إ ذ ا كان الذباب الذي نزل في الماء ل م يغيره ف إ ذ ا نزل في ك أ س الماء عشرون ذبابه مثلا وماتت فيه وتغير لونه ق او, أو ل الحالة الذبابة ل الذباب الذباب فإنه في يتنجت هذه جذبا ا ا ما التغيير فإذا الذباب ا ا ح د تؤدي ة م ت إلى ل كثر ق طعم في في إناء ما أو م ن ى الذباب ن او ل التي الآن ح ش ر ذكرناها ا ت ت غ ي ريحه طعم الماء لونه أو أو ر ف إ ن ه ف ي هذه الحالة ي ت ن ج ت جذما فهذا هو النوع ا ل أ و ل الذي يستثنى من النجاسات إ ذ ا وقع في الماء القليل ف إ ن ه لا ينجسه و أ م ا النوع الثاني فهو ا ل ن ج ا س ة التي لا يدركها الطرف لا تشاهد بالبصر ك ن ق ط ة بول تطايرت في رشاش البول أ و ما يعلق برجل ا ل ذ ب ا ب ة إ ذ ا حطت على غائط أ و على ن ج ا س ة أ و ن ق ط ة خمر لا ترى بالعين ا ل م ج ر د ة و إ ن كان ا ل إ ن س ا ن يقطع بوجودها لا ترى بالعين ا ل م ج ر د ة لصغرها هل تنجس الماء إذا نزلت تنجس إذا فاذا ي ه نحن ن ق ل إن إ الماء القليل إذا لا النجاسة لم、يتغير. وسواء قدخ فإنه يتنجس تغير يتغير أو كانت النجاسة قليلة أم كانت、كثيرة. سواء كانت مائعة أم كانت جامدة إذا كانت قليلة كثيرة طيب أم أم هذه ا ل ن ج ا س ة لا يدركها الطرد هل تؤدي إ ل ى تنجيس الماء أ م لا تؤدي إ ل ى تنجيس الماء هذه ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين ا ل إ م ا م النووي والرافعي إ م م ا ا ل رحمهما الله في الترجيح الإمام الرافع الإمام الشافعي القولان للإمام الشافعي له للشافعي قول بأن النجاسة التي لا يدركها الطرف التنجيس كذا نزل في الماء قولي له قول لأن إلى نزل القليل من رجح تؤدي في وله قول اخر أ ن ه اي لا ت د إلى القولين هو الاظهر الامام الرافع رحمه الله رجح القول بالتنجيس فقال اذا نزلت النجاسه التي لا يدركها الطرف في الماء القليل وهو ما دون القلتين فانها تنجسه طردا لقاعده النجاسات اذا نزلت في الماء وذكر القول ا ل آ خ ر للشافع وهو أ ن ه لا ينجس و أ ن ه معفو عنه واعتبره ضعيفا ولذلك قال وكذا في قول أ ي ضعيف اشار إ ل ى ضعفه قال ويستثنى م ي ت ة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور وكذا في قول أ ي ضعيف نجس لا يدركه طرف هذا كلام ا ل إ ي م ا ن الرابع ل أ ن ا ل ن ج ا س ة التي لا يدركها الطرف معفو عنها اعتبر هذا القول من قولي ا ل إ م ا م الشافعي ضعيفا الامام النووي رحمه الله تعالى خالفه في الترجيح فقال قلت ذا القول أ ظ ه ر والله أ ع ل م أ ي هذا القول الذي جعله ا ل إ م ا م الرافعي ضعيفا هو القول ا ل أ ظ ه ر من قولي ا ل إ م ا م الشافعي والعلة في ذلك في عسل عنه من العثير عن الانسان رساش الاحتراز ان يحترز من ب ولكن لا يراه. هذا لا تبيل اليه يراه هذا وان ا ف يعسر ا ا ل و ق و ن ف ا ل م نقطع ولكنه يعسل بوجوده الاحتراز عنه الرشاش يتطاير ويحمله ل و ا ء لا سبيل الى ا ل ا ع ت ر ا ز عنه إ ذ ا كان لا يدركه الطرف إ ن كان نقاط ك ب ي ر ة يدركها الطرف يسهل ا ا ح ت ر ا ز ه عنه ولا ت ت ن ا ف ر إ ل ى أ م ا ك ن ب ع ي د ة و أ م ا ما لا يدركه الطرف ف ي س ه ل ا ا ح ت ر ا ز ه عنه وكذلك لو نزل الذباب على مكان نجس ف إ ن ن ا نقطع علميا ب أ ن ه يوجد في رجل ا ل ذ ب ا ب ة ن ج ا ت ه ف إ ذ ا قلنا ب أ ن ا ل ذ ب ا ب ة إ ذ ا نزلت على الماء ن ج ت ت ه هذا سيؤدي إ ل ى ا ل م ش ق ة ولهذا ا ل تعالى علمنات يجعل ما الدين علم ناتي مشقة الدين جاء في مثل مشقة يريد في في أن ه ه ل بالتيفير ولهذا أ م و ر نظير وهو دم البراغيث في الثوب ودم الدمامل ودم القروح وقد تكلمنا عن هذا وقلنا د ت ك م عن ه ذ ان كثيرا و ق ل ا إن هذا معفو عنه ف أ ل ح ق هذا به لعسر الاعتراض عنه ا الدمامل وعن دم ب ر غ ي وعندم القمل في الثوب لا ع س ر ح ت ر ا لا عنه سبيل ا ل ا ح ت ر ا ج عنه فيمن يوجد في اجسامهم مثل هذا وكذلك ا ل ن ج ا س ة التي لا يدركها ط ر ف يعسر ا ل ا ح ت ر ا ج عنها ولذلك رجح الامام النووي وهو الراجح في المذهب رجح القول بالعفو على القول الاخر الذي الرافع اول مسألة من المسائل مسألة التي وهذه رجحه من استدرك فيها ا ل إ م ا م النووي على ا ل إ م ا م الرافعي مخالفا له فرجح خلاف ما رجح ا ل إ م ا م الرافعي وقد ذكرنا في ا ل م ق د م ة أ ن من ج م ل ة الفوائد التي أ ض ا ف ا ل ن و و ي إ ل ى المنهاج أ ن ه يستدرك على ا ل إ م ا م الرافعي بعض المسائل ويرجح خلاف ما رجحه ا ل إ م ا م الرافعي ق قلت و أولها وفي آخرها والله ل أعلم في آخرها ه ذ ه أ و ل ب س أ ل ة من المسائل التي يخالف بها النووي الرافعيه والفتوى على ما رجحه ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى قال النووي قلت ذا القول أ ي القول الذي اعتبرته ضعيفا يا رافع ي قلت ذا القول أ ظ ه ر والله أ ع ل م ومن المعفوات أ ي ض ا مما يعفى عنه روس السمك السمك الذي يكون في الماء إ ذ ا كان الماء قليلا وراث فيه السمك قال إ ذ ا كان الروف قليلا بحيث لا يؤدي إ ل ى تغيير الماء يعفى عنه في هذه ا ل ح ا ل ة اعتبرنا الماء القليل كالماء الكثير يتنجس بالتغير ولا يتنجس بمجرد الملاقاه ت كانت قال ويعفى عن اليسير عرفا من شعر إذا داب حيوان ويعفى أو عن شعر سمعت ع من نجس نجسة ر ش ح ي و ا ن ا ت ما عدا الكلب والخنزير ط ا ه ر ة وبناء على ذلك شعرها حينما يكون على جسدها يكون طاهرا فلو ركب إ ن س ا ن حصانا وتعرق الحصان على جسمه م ا يتنجج جسمه لكن شعر الحصان على القول ب أ ن ه لا يؤكل لحمه شعر, الحمار شعر القط ما دام على القط فهو طاهر ف إ ذ ا تناثر عنه ن ت الشعر ث ر ا عن الحمار يصير نجسا وبناء على ذلك لو ركب ا ل إ ن س ا ن حمارا أ و ركب د ا ب ة مما لا يؤكل لحمه ووجد شيئا من الشعر على جسده الشعر بعد انفصاله عن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هل معنى ذلك أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن ما تصح صلاته ل أ ن ه حامل لنجس او انه اذا تعرق يصير جسمه نجسا او ان هذه الشعرات لو نزلت في الماء القليل ت ن ج ت ه قال هذا ايضا مما يعفى عنه لمشقتي لاحتراج عنه لا سبيل للاحتراج لا عنه القطه او ا ل ه ر ة ت أ ت ي الى الانسان ويخرج بعض شعرها في ثيابه يعفى عن هذا تصح الصلاه به اذا كان قليلا كذلك الحصان أو الحمار ص ا ا ن أو ل ح إذا الإنسان الحصان ركبه يجوز اكله عندنا أ م اما ا ل ح ر م الحمار ما يجوز, الحمار الآلي. ما يجوز الحمار. فالشعر الذي ينفصل منه يكون نجسا ل وينجس قلنا الشعر ل إن ا ذ ي ف ص ل منه يكون ن ثوب الراكب وينجس الماء إ ذ ا نزل فيه لشق هذا على البشر يؤدي هذا إلى عظيمة يعفى هذا عنه ولذلك قالوا إلى مشقة ويستثنى من ذلك النجاسات ا ل م غ ل ظ ة كشعر الكلب وشعر الخنزير لغلظ أ م ر ه م ا وثانيا ل أ ن ه لا ح ا ج ة ل ل إ ن س ا ن لا نركب الخنزير ولا يركب الكلب ما أحد يستعمله وعلى ل ا أحد ي ض ش ع م في ليس الكلب هذا الإنسان خلق المسلم ل من و ع افتراض أ ن ه ر ب ا كلبا من أ ج ل ا ل ح ر ا س ة أ و من أجل ا ل م ا ش ي ة م ن أ ج ل ا ل ز ر ا ع ة صور التي يجوز فيها ت ر ب ي ة الكلب ف إ ن ه لا يلعب به ولا يضعه على ثيابه كما يفعل ا ل ك ف ر ة وبناء على ذلك فلا داعي لاستثناء شعره فلا م ش ق ة في الاحتراز منه ف إ ذ ا يعفى عن اليسير من شعر نجس من غير الكلب والخنزير أ و ما تولد منهما أ و من احدهما مع حيوان طاهر ويعفى عن قليل دخان نجس عندنا ا ل ن ج ا س ة تبقى ن ج س ة الشئ النجس ما أ ق و ل الماء فرق ما بين, المتنجس بين الماء و ب ا ل ت ن بين ج س ل م ا المتنجس وبين البول ن ج س فرق بين الماء النجس هناك سبيل لتطهيره فيما إ ذ اذا كثير وزالت العلة فيما إذا بلغ قلتين وزالت ا ل ع ل ة لكن البول لو بغلغ أ ل ف ق ل ة يبقى نجسا ما يتطهر عندنا لا سبيل إ ل ى تطهيره عند ا ل ش ا ف ع ي ة ما تطهر النجاسات إ ل ا فيما ورد فيه النص وبناء على ذلك لو زال لونها بالشمس ما تطهر زال بالريح ما تطهر زال ريحها بالشمس أ و الريح ما تطهر لو زال ب ا ل إ ح ر ا ق بالنار رمادها يبقى نجسا فلو أ ن ن ا اتينا بالسجين ر البقر زبل البقر أ و ر و س البقر وغيرهم ن الحيوانات و أ ح ر ق ن ا ه الدخان المتفاعد منه ي ك وكان ن نجتا وبناء على ل ذ لو ج د ن أثره جدار على ا و ك كثيرا بحيث لو وضع الانسان يده ي أ خ ذ منه شيئا نحكم على الجدار ل أ ن ه تنجس بدخان نجس و أ م ا إ ذ ا كان ت غ ي ر ي ث ي ر ا قال هذا أ ي ض ا ي ش ك الاحتراز عنه ل أ ن الناس قديما و حديثا لا ينفكون عن استعمال أ ر و ا ت ا ل أ ب ق ا ر و غيرها في النار ودخانه يتطاير ولا بد أ ن يصيب ثيابه ولكنه ما يبقى له ذلك ا ل أ ث ر الذي يؤدي إ ل ى ا ل ت ن ج ي ل ف إ ذ ا كان كثيرا حكمنا على الثوب أ و المكان الذي أ ص ا ب ه ب ا ل ن ج ا س ة و إ ل ا ف إ ن ه معفو عنه وكذلك يعفى عن م تحمله م ا الرياح الذر اليسير النجاسة ويعفى من عن حيوان متنجس المنفذ مثلا شاب حينما راست تنجس من فذوى فاذا نزلت في الماء يعفى عنه في م ش ق ة الاعتراض عنه ايضا ما نستطيع ان, أن نصون الماء غالبا عن مثل هذه الحيوانات او ا ل ق ط ة م ث ل التي ا تعيش في البيوت انها من الطوافين عليكم والطوافات ش د ي د ة الالتفاق بالانسان فمن فذوى يكون نجسا ربما لاقى المكان النجس نجس منفذوا هذا اذا وقع في الماء ل ل م ش ق ة في صونه اما ب ا ل ن س ب ة للادم المستجمر بالحجاره ة لو ن ز فانه قليل قال ا ينجسه ا لمشقة في في الماء عن الدابة. لا الماء مستجمر وهذا جدا يجب علينا أ ن ن ت ن ب أ له ل أ ن ه ربما احتاج بعض الناس إ ل ى الاغتسال في ا ل ب ا د ي ة أو في ا ل بعيدا ر ب عن ا ل م د ي ن ة وكان مستجبرا ب ا ل ح ج ا ر ة ونزل في الماء القليل ف إ ن ه يتنجز بمجرد نزوله فيه لا يرفع حدثا بعد ذلك ولا ي ز ي ل نجاه الا إ ذ ا كان كثيرا ولم يتغير ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يكون رافعا دافعا ولو تنجس فم الحيوان تنجس فمن فم هره تنجت اكلت ف أ ر وصار فمها نجسا لو أ ك ل ت ا ل ف أ ر فورا أ و أ ك ل ت شيئا نجسا أ ك ل ت لحم ميته أ ك ل ت أ ي شيء نجس وبعد ذلك جاءت وولغت في الماء أ م ا م ن ا ف إ ن ن ا نحكم على الماء بالنجاسه ة النجاسة لأننا إلى الماء القليل نتيقن من وزود ذ إذا إذا ا كان الماء قليلا إذا كان كثيرا لا ما إلا بالتغير والهر ما ماءا كثيرا يتنجس أم تغير ف إ ذ ا كان قليلا ً وشربت أ م ا م ن ا حكمنا عليه بالنجاسه ف إ ذ ا لم تشرب أ م ا م ن ا وغابت ذهبت كثره ورجعت وكان في ا ل ع ر ف و ا ل ع ا د ة من المحتمل أ ن تكون ا ل ه ر ة قد ولغت في ماء أ ث ن ا ء غيابها في هذه ا ل ح ا ل ة تحكم على فمها ب أ ن ه صالح ما دامت قد غابت عن اعيننا وصار هناك احتمال في ا ل ع ر ف و ا ل ع ا د ة ليس في العقل العقل يجوز كل شيء لا نحن نريد في العرض و ا ل ع ا د ة من المحتمل أ ن تكون هذه القطه قد ذهبت إ ل ى مكان آ خ ر وشربت ماء وتطهر فمها فعند ذلك نحكم على فمها ب أ ن ه أ ص ب ح طائرا ف إ ذ ا جاءت وشربت من الماء ف إ ن ن ا ما نحكم بنجاسه ة ذ ا الماء هذا التفصيل الذي ذكرناه كل في الماء ت ف في ص ي الذي ل كل ل ذكرناه ا الراكد الذي يجري الماء الراكد الذي لا يجري و أ م ا الماء الجاري فهناك خلاف بين مذهبي الشافعي القديم والجديد فبمذهب ا ل إ م ا م الشافعي القديم الذي تحلل منه و ت ب ر أ منه لا يتنجس الماء الجاري إ ذ ا لم يتغير سواء كان قليلا أ م كان كثيرا يعني س ا ق ي ة ص غ ي ر ة م ا تتنجس نهر كبير جاري نزلت به ا ل ن ج ا س ة ما يتنجس إ ل ا إ ذ ا تغير بغض النظر عن كونه قليل أ و كثير كل س وما ا و أ المذهب الجديد ق الماء ا ل الجاري كالماء الراكد, الراكد. وبناء على ذلك ننظر إ ل ى الماء الجاري هل هو قليل أ م هو كثير وكيف نحكم عليه نحكم على النهر كله هذا.. ما في نهر وهو وهو ما الدنيا إلا وهو كثير. ساقية ماشي في ساقية في الدنيا إلا في في في كثير تقريب كثيرة قال لا نختلف أ ذ الجرية الواحدة وهي الماء ا ل ر وهي م ف منخفضين ع بين أو ا م م ا ا ء ل ن خ ض باختلاف ي مرتفعين ن فذي ل لها الطالب أمامها الهاربا لما موجة مما ل مسألة ف ه ا ق د ي ي ر ة ضابط لها شيء تقريبي ل تحديدي ت شيء ي وإنه خ ب النهر خ ت ا ا ف ل باختلاف ع م ق ه باختلاف عرضه باختلاف دفقات الماء ا ل م و ج و د ة فيه س ر ع ة ا ل س ي ا ر أ و عدم سرعته كل هذا يؤثر الضابط عندنا في الجريه هي ما يكون مرتفعا بين منخفضين أ و منخفض ما بين مرتفعين الجريه هي ما تطلب أ م ا م ه ا وتسر مما خلفها فيما لو ق ل ت فيها حجرا عندما تلقي حجرا في الماء الراكد تجد الماء يتموج ا ل م و ج ة م ع ر و ف ة هذه ا ل م و ج ة ا ل و ا ح د ة هل تبلغ قلتين او لا تبلغ قلتين فاذا كانت تبلغ قلتين فما فوق فالماء الذي فيها طهور ما يتنجس الا بالتغير في احدى اوصافه ا ل ث ل ا ث ة واما اذا كانت اقل من قلتين كالسواق الصغيره ا ل م ع ر و ف ة في بلادنا فانها تتنجس بمجرد ملاقاتها ل ل ن ج ا ة طبعا هذا الكلام يقال او نحتاج اليه في ا ل ا ن ه ا ر ا ل ص غ ي ر ة في ا ل أ ن ه ا الصغيرة ر ك ف و ع ن هذا ر بلد في دمشق مثلا دمشق في ه ه ه أ ن ر صغيرة نعم م أ الطابق نذهب إ ى نهر تقول أبحث فيه عن هناك فيه الفراد ابحث الموجة الموجة تقول ق ع تبلغ م القلال نهر دجلة. ما دجلة نهر ي ع عن فيه ا ل ل بل بلغ موجته قلة أو لم تبلغ ل ة موجته أو و ك نحتاج هذا الضابط ت اليه في الانهار, الصغيرة. الأنهار المتردد في صغرها وكبرها و أ م ا ا ل أ ن ه ا ر ا ل ك ب ي ر ة فهذه أ م ر ه ا م ف ل و غ منه والسواقي ا ل ص غ ي ر ة أ ي ض ا أ م ر ه ا واضح هذه ما يوجد فيها م و ج ة تبلغ قلتين ولا تبلغ نصف ق ل ة وبناء على ذلك بناء على بناء هذا الكلام اذا ل ي ق ل ن ه إذا جرى الماء فوق نجاته نفترض أ ن ش ا ة م ي ت ة أ ل ق ي ت في النهر وكان ت ا ل م و ج ة في هذا النهر أ ق ل من ق ل ت ي ن وكان يمر فوق هذه الشاه فكل الماء الذي من وراء الشاه يعتبر ن ج ف ا ما دام يمشي على هينته على طبيعته فهو ن ج ف وكل الماء الذي قبل الشاه يعتبر طاهرا فكلما مر يتنجف كلما مر عليها يتنجس هذا إ ذ ا كان الماء الجاري أ ق ل من قلتين يعني ا ل م و ج ا ل و ا ح د أ ق ل من قلتين كيف يظهر؟ سبيل لا تطهير إلا أن يجد منخفضا أمامه قال لا إلا إلى أن يجد أ م ا م ه ح ف ر ة فيتراج الماء فيها فتجتمع م و ج ة و م و ج ة ويصير المجموع أ ك ث ر من قلتين ف إ ذ ا خرج من هذه ا ل ب ر ك ة أ و من هذه ا ل ح ف ر ة التي وجدت في طريقه او وضع أ م ا م ه سد صغير لحيث جمع وراءه الماء يفترض أ ن ه ا س ا ق ي ة طويله ة في نصف فماء يمكن كيلو بعض السواقص متر و يحمل الصباح من آلاف القلال إلى البساء الاف الطلال تحمل لكن إ ذ ا لم تجتمع ف إ ن المياه تذهب إ ل ى ا ل أ ش ج ا ر و إ ل الزروع ى و تشربها ا ل أ ر ض و لكن إ ذ ا جمعت ب أ ي و س ي ل ة من الوسائل و صار الماء المجتمع أ ك ث ر من قلتين بلغ القلتين فما ق و ولا تغير به ف إ ن ه يصير طهورا ف إ ذ ا الماء الجاري كالماء الراكد و ضابط القلتين فيه أ ن يكون في ا ل م و ج ة ا ل و ا ح د ة نحن تكلمنا كثيرا على القلتين ما هي ا ل ق ل ة ما هو ضابط ا ل ق ل ة تكلم على القلتين إ ذ ا كان الماء أ ك ث ر من قلتين أ و كان أ ق ل من قلتين و إ ذ ا كانت الجريه أ ق ل من قلتين أ و كانت أ ك ث ر من قلتين ماهما القلتان قال والقلتان خ م س م ا ئ ة رطب بغدادي تقريبا في الاصح أ خ ذ ا من ر و ا ي ة البيهقي وغيره إ ذ ا بلغ الماء قلتين بقلال هجر مضبوط مقيد بهذا القيد إذا إذا لذلك الماء بقلال هجر لم ينجسه شيء. والقلة هي الجرة العظيمة التي يضع فيها الماء سميت لأن الرجل العظيم يقلها بيديه يرفعها وأما هجر إذا بلغ بقلال المدينة بلغ بيديه بلغ بقرب النبوية قلتين لم لأن قلتين سميت شيء قرية ينجسه هي يوضع أي هجر هجر هجر هجر على ساكنها أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام ت ج ل ب منها القلال إ ذ ا ضابط القلتين أ ن يكونا بقلال هجر, هجر ما هي سعاتها ت روى عن ابن جريج ر الشافعي ابن قال ي عن أنه قلال هجر فإذا القلة فإذا هجر منها تسع قالوا ر قربتين ب ت ي ي ن أو و ش أي من قرب ا ح رحمه ج ا إمام الشافع الله تعالى ل ل اثنان ح فحسب ت ي الشيء ا نصفا ما قال ط ل قال ل ا ث قرب أ ل ع ر أرادوا ب إذا أ ي ع ب ر و ا ما زاد عن النصف عن عن ي و ل ا ل ث اي ث إلا فإذا لما النصف كذا هذا زاد عن النصف. فإذا قالوا عن اثنان و ش ا من ع ى ذلك أنهم ي ر ي د و ن ا ل ن ص ف م ا دونه ف إ ذ ا أ ر ا د و ا ما فوق ا ل ن ص ف ي ك و ن ثلاث ة إ ل ا شيئا وابن جريج رضي الله عنه قال ف إ ذ ا ا ل ق ل ة تسع قربتين وشيئا إذا إن هذا ذلك غاية الشيء وبناء فالقلة قربتان والقلة ثاني الرجال كان ابن ما زاد النصف نحن نستطيع أن نقول إن غاية هذا الشيء نصف قربة. وبناء على ذلك ونصف ثاني خمس قربين من خمس قرب يريد ابن جريج على قربة قرب ولو فوق أم لقالت و ا ل ق ل ة تسع ثلاث ة قرب ي ن إ ل ا شيئا لكنه لم يقل هذا وبناء على ذلك ف ا ل ق ل ة ا ن تبلغ خمس ة قرب من قرب الحجاز والقرب الخمس تتسع تقريبا ل خ م س م ا ئ ة رطل ي ن بغدادي وضابط الرطل قد تكلمنا عنه في مباعث ا ل ز ك ا ة وهنا أ ي ض ا شرحه الشيخ الشربيني رحمه الله تعالى. الذي ل تعالى ل ه ا يهمنا ا ل آ ن أ و مما نعرفه الان آ ن ل يسهل ل ذ ي ي ع ا معرفة في عصرنا هذا هو ذ ا ه أ ن القلتين يبلغان تقريبا م ئ ة وبين ا ل م ئ ة وعشرين لترا تقريبا القلتان ع وهذا ر المكعب و تقريبا ي ت ف ع لما يقارب ا ل م ئ ة وعشرين يسرا تقريبا والتغير المؤثر بالطاهر أ و النجس تكلمنا على التغير إذا إذا إما وإما وإما فإذا بالماء الطاهر طاهر فغيره. إذا نزل بالماء النجس نجس فغيره. التغير المؤثر ما قال اللوم الطعم الريح نزل نزل نجس أن يكون في اللون وإما أن يكون في الطعم وإما أن يكون في الريح. فإذا كان فغيره فغيره هو في في في المختلط بالماء طاهرا ف إ ن ن ا لا نكتفي بمطلق التغير و إ ن م ا نريد تغيرا يغلب على أ ح د ا ل أ و ص ا ف ا ل ث ل ا ث ة اللون أ و الطعم أ و ا ل ر ف يغلب عليها بحيث يسلب الماء إ ط ل ا ق ه و أ م ا ا ل ن ج ا إ ذ ا نزلت بالماء ن ج ا س ة وغيرته قال يكفي مطلق التغير ولو كان ي ث ي ر ا جدا بمجرد التغير غلب يغلب على الماء أو لم أو نعتبر الماء نجسا لغلظ أمر وسهولة امر ل وسهولة ن ج ا س ة أ الطاهر حينما يختلط بالماء هذه خ ل ا ص ة الكلام في أ ق س ا م ا ل ن ي ا ه ا ل ث ل ا ث ة الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس و أ م ا إ ذ ا أ ر ا د أ ح د ك م التوسع في هذا فليرجع إ ل ى الكتب ا ل م و س ع ة في هذا الموضوع والبحث طويل جدا ا هذا الذي ذكرته أ ن من أ ن الماء ينقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م ليس على التقسيم الذي ذكره ا ل إ م ا م النووي في المنهاج أ و ما هو معروف في المذهب الشافعي وذلك أ ن ا ل ش ا ف ع ي ة زادوا في أ ق س ا م المياه قسما آ خ ر أ ل ا وهو الماء الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره إ ل ا أ ن ه يكره استعماله والذي تكلمت عنه أ ن ا في الدروس السابقه ة هو الطاهر في ف ن س المطهر لغيره إ ل ا أ ن ه لا يكره استعماله وانا اخرت ه ذ الكلام ا على هذا النوع حتى أ ت ك ل م أ و ل ا على ا ل أ ق س ا م ا ل ث ل ا ث ة المتفق عليها عند جميع الفقهاء التي قال بها الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية اختلافه التفاصيل、عندهم. وأما هذا النوع الرابع وهو الماء الطاهر على في في بعض بعض عنده وهو نفسه المطهر بغيره إ ل ا أ ن ه ي ك ر ه استعماله ه فاذا فرد به الدمام الشافعي عن ا م ة ا ل ث ل ا ث ة وهو الماء المشمس د الماء بشروط اولا أ ن يكون الماء قد تسخن ب ح ر ا ر ة الشمس ليس بالماء الشمس الشمس أولا ثانيا ساخنا بحرارة بحرارة صار هذا أ ن يكون القطر حارا مثل الكويت أو مثل أو نجم د ا كان حارة في العالم أ ن يسخن ب أ ش ع ة الشمس و أ ن يكون القطر حارا والشرط الثالث أ ن يكون الماء موضوعا في إ ن ا ء منطبع أ ي م ن ط ر ق أي أ ن ه قابل للتمدد إ ذ ا طرقه ا ل إ ن س ا ن ي ن ط ر ق ويتمدد قابل للانفعال لتعبير علماء المنطق قابل للانفعال يتمدد لو كان من الزجاج خ ش ب ما يتمدد لو كان من كان ا لو ل ما يتمدد ط ر ق ن اما ينكسر أ إ ذ ا كان من الحديد وطرقناه ف إ ن ه ينطبع ل ق ي ن ط ويتمدد إ ذ ن الشرط ا ل أ و ل أ ن يسخن بفعل الشمس الشرط الثاني أ ن يكون بقطر حار الشرط الثالث أ ن يكون في إ ن ا ء منطبع منطلق إ ن ا ء معدني من المعدن ويستثنى من ذلك الذهب والفضه لما سنذكره بعد قليل الشرط الرابع أن يستعمل في ان ل ب د أن يستعمله ا ل إ ن س ا ن في وضوئه او في الاغتسال او يشربه قال إذا الشروط توفرت هذه الشروط الأربعة البدن في هذه الحالة يكره في استعمال الماء في البدن. أن يستعمله في البدن. أما إذا أراد أن البدن ما خلي لو اذن يستعمل اي نوع من أ ن و ا ع الاستعمال في غير البدن م ا ف ي مانع إذن اذا ل ك استعمل في البدن أ ن يسخن بفعل الشمس أ ن يكون القطر حارا ف إ ذ ا كان ا ل س خ و ن ة بفعل النار ما يضر إ ذ ا كان القطر باردا مثل بلاد الشام ث ل ا ولو سخن الماء بفعل الشمس ما يضر شرط ثالث ان يكون ا ل إ ن ا ء منطبعا ف إ ذ ا كان من الخشب أ و الزجاج ما يضر وقال ا الرابع يستعمل في البدن فإذا استعمل في الثياب ما、يضر. لماذا الإمام الشافعي هذا ل يستعمل ش ر يضر ف في في أن كره لما رواه رضي الله عنه عن ه عمر ن ع رضي الله ت عنهما ا ل ى ع أ ن ه كان يكره الاغتسال به عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال إ ن ه يورث البرص لإشقال لأن هذه الرغوة التي تعلو الماء بفعل أشعة ش ا هذه في البلاد ا ل ح ا ر ة والمعدن معدن عادي مثل النحاس أو ا ل ح د ي د ي ت أ ث ر وربما ت أ ث ر الماء بهذه ا ل ر ه و ة فعمر بن خ ط ا ب رضي الله عنه كره استعماله قال ل أ ن ه مما شاء عندهم في ذلك العصر أ ن ه يورث ا ل ب ر ص في بعض الحالات ليس دائما قد يحدث أ ن يصاب ا ل إ ن س ا ن ب ا ل ب ر ص من جراء استعماله لهذا الماء ولذلك ترهه عمر بن رضي الله عنه قال ما دام فيه احتمال عند علماء علينا تعمله ما دام احتمال رضي البرد بن الخطاب الطب بأنه أن نتجا أن الله قال إلى فيه يؤدي ولذلك نص ا ل إ م ا م الشافعي على كراهه استعمال الماء المشمس لما روي عن عمر خشيه أ ن يؤدي إ ل ى البرق د ولذلك تعليل الشافعي هذا من أنه و ك ر ا ه ي ة عمر لو لم تكن ك ر ا ه ي ة ش ر ع ي ة يعني أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه و إ ن م ا هي كراهه طبيه, طبية خ ش ي ة أ ن يؤدي إ ل ى البرق لما كان شائعا في عصرهم ن أ ن ه يؤدي إ ل ى ا ل ب ر ص ولذلك كثرت ا ل أ ق و ا ل عندنا في المذهب في هذه المسألة وصلت إ ل ى س ب ع ة أ ق و ا ل وربما زادت عنها الخلاف في هذه ا ل ما س أ ل ة دام ا ل أ م ر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ا ل أ ث ر عن عمر رضي الله تعالى عنه أ ي ض ا متكلم فيه أ و متكلم في بعض طرقه وصح من بعضها ا ل آ خ ر عن عمر لكن عمر ما لنص كرهه ل ن ص شرعي و إ ن م ا كرهه ل أ ن ه ي و ر ف ا ل ب ر د ولذلك قال ا ل إ م ا م أ ب و الحسن الماوردي رحمه الله تعالى قال نعرض ا ل م س أ ل ة على ا ل أ ط ب ا ء بغض النظر عن كون ا ل أ ث ر قد ثبت عن عمر او لم يثبت ع م ر رضي ا ل ل ه عنه ا ل أ ث ر الذي رواه الشافعي عنه قد صح من بعض الطرق فقال قال قالوا قال النظر عن هذا نعرض المسألة على الأطباء كرهها طبا فإذا قال الأطباء إنه يورث البرص والله يكرهنا استعماله وإذا قالوا بأنه لا هذا البرص ما استعماله على لأن سبيل إلى هذا مستحيل أن يؤدي إلى بغض بأنه نعرض عن إنه أن نكره عمر يورث يؤدي عند ذلك ي ج ولعل ا ا س ت ع م ه و ل هذا القول الذي قاله ا ل إ م ا م أ ب و الحسن الماوردي هو أ ق ر ب ا ل أ ق و ا ل إ ل ى واقعنا أ و إ ل ى تفكيرنا وذلك أ ن المساله ط ب ي ة فنعرضها على ا ل أ ط ب ا ء ف إ ن قالوا بها كرهنا و إ ن لم يقولوا ما كرهنا استعمالا ل ما ء ا ل م ش ر ق ولذلك اضطرب الترجيح عند ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى في هذه ا ل م س أ ل ة ا ل أ ئ م ة الثلاثة فأبو وأحمد ومالك حنيفة ي لم قال و و ل ب ا ك ر الامام إ م ل ن و و ي ر ح ه النووي ل تعالى رجح في شرح المهذب ه رجح شرح في ب أ ه كراهة لا、كراها. قال الإمام ل ا ن تعقيبا على هذه المسألة يعني على يعني كلام ا ل أ ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة ل أ ن ه م لم يكرهوا قال إ ن ه هو الصواب ل أ ن أ ث ر عمر لم يثبت لأن لم أثر عمره ي ث ب ت أي من بعض طرقي و إ ل ا ف ق ط ص ح ه ا بعض ا ل من ح د ث ي بعض طرق ه ذ اجل الخبر فيما رواه الدار قطني رضي الله تعالى رضي قطني من عنه أ الخلاف في هذه ا ل م س أ ل ة أ ن ا أ خ ر ت الكلام عنها ل أ ن هذه ا ل م س أ ل ة اختلفت فيها ف ق ا ء ا ل ش ا ف ع ي ة اختلافا كبيرا ما قاله ا ل إ م ا م الشافعي هذا الذي قاله بناء على ما كانوا يتطورونه في ذلك الوقت من الماء أن هذا الماء يؤدي إلى ل ا ما هذا نعرضها بهذا فإذا ما القواعد ولا نغير الفتوى وإنما نقول ما دامت المسألة مسألة طبية فإننا نعرضها على الأطباء فإذا قالوا بهذا كرينا ولكن الأطباء مسألة اليوم ما نغير نغير نقول ولكن يقولون يعني طبية على بهذا ثبت أ ن هذا الماء يؤدي إ ل ى البراس ولا سبيل إليه و ب ن اليه ء ع ى ذلك ذ ل ف ا يرتاح ي إ ل قلبي أ ن أ ق و ل كما قال ا ل إ م ا م النووي في شرح مهذب من أ ن اصح أ ن ه لا يكره استعمال الماء المجمد أ م ا مذهب ا ل إ م ا م الشافعي فهو كراهه استعمال الماء المجمد و أ م ا ما ق ا ل و ا ا ل أ ص ح ا ب من بعده فقد اختلفت اقوالهم و ا ل إ م ا م النووي بذاته قد عدمها اختلف في كتبه. فتارة الكراهة وتارة ترجيحه كتبه في مرجح مرجح والذي رجحه هنا في المنهاج كراهه الماء المشمد والفتوى على ما رجحه ا ل إ م ا م النووي في المنهاج ولكن مع ذلك فما دامت ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة ط ب ي ة وما دام ا ل أ ط ب ا ء قد قالوا ب أ ن ه لا يؤدي إ ل ى هذا ف إ ن ن ا لا ن ق ر أ استعماله والله أ ع ل م ف إ ذ ا ما قال ا ل أ ط ب ا ء ب أ ن ه يؤدي إ ل ى البرق أ و قد يحدث منه البرق ف إ ن ن ا نقول بالكراهه في ذ العالة قطعا وبدون أ ي تردد واستثنى أ ص ح ا ب ن ا الذهب و ا ل ف ض ة قالوا لما هو معلوم لديكم جميعا الذهب غير قابل ل ل ت أ ك س د و ا س ط ه الماء وبناء على ذلك قالوا الرغبه التي تنفصل منه ليست ك ا ل ر غ و ة التي تنفصل من الحديد أ و تنفصل من النحاس ف إ ذ ا ما استعمله ا ل إ ن س ا ن ف إ ن ه لا يضره إ ذ ن ا ل إ ن ا ء المنطبع أ و ا ل م ن ط ر ق القابل للتمدد يستثنى منه الذهب و ا ل ف ض ة ل أ ن ه م ا لا يوجد فيهما المحذور الذي يوجد في ما سواهما من المعادن ف إ ذ ا ما زالت س ق و ن ت ه ورجع ب ا ر د ة فبالاتفاق وبدون خلاف يجوز استعماله عندنا وعند غيرنا من الفقهاء لماذا لم يقل الشافعي بحرمته ابنه سم السم حرام شربه وما يؤدي إ ل ى البرص هذا يؤدي إ ل ى البرص لماذا لم تقل بحرمه شربه قال انه غير متيقن السم قاتل قطعا واما هذا البرص أ ص ل ا ما حدث أ ن إ ن س ا ن ا ت ع م ل الماء المشمس واصابه البرص ما حدث ولكنها احتمالات مجرد احتمالات وبالاحتمالات ما بالتحريم من أجل الاحتمال بالكراها قال الإمام الشافع يقول أجل لك بينه مفرقا وبين غيره من ا ل أ م و ر التي يقطع بضررها أ م ا إ ذ ا قطعنا بالضرر ف إ ن ا عند ذلك نحكم بالتحريم ولا نحكم بالكرامه وصلى الله على سيدنا ح م د وعلى ل آ وصحبه وسلم